والحمد لله نحمده ونستعيله ونتوب إليه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدم الله كلام ضل له ومن يبني لا إلا الله لا له ليس معه إله غيره انفرد بالخلق والسبير فلا خالق غيره ولا مدبر سواه أحمده سبحانه وتعالى حمدا يكافئ نعمه ويستوجب النزيده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً فبلغ الأمانة ونسح للأمة وأرسله الله عز وجل ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى فراث العزيز الحميد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل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 فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا ينقلب اليك البصر خاسئا وهو عسير هذه آلات كريمة من سورة الملك التي يقول في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها أي لقارئها أي لمن واضب وداوم على قراءتها وتسمى المنجية لأنها تنجي قارئها من عذاب القبر يبدأها الله تبارك وتعالى نادحا نفسه الكريمة ومسليا على نفسه بما هو أهله فيخبر عن نفسه أنه تبارك أي فعظم وتناهى عظمة وجلالا فلا حد لجلاله ولا نهاية لعظمته ولا تمال وراء تماله بل له الكمال كله وله الحمد كله وله المجد كله بيده الخير وهو على كل شيء قدير فوسبحانه تبارك في نفسه وهو يبارك غيره يضع بركته في من يشاء من الأشخاص وفيما يشاء من الأمكنة والاذمنه يقول الله تبارك وتعالى خذرا عن خليل له ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم وباركنا عليه وعلى اسحاق ويقول على لسان المسيح عيسى ابن مريم عليهم السلام وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا فيقول عن بيت ابراهيم رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد ويقول عن بيته الحرام الذي بمكة إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ويقول عن ليلة القبر التي أنزلت فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 ويخرج من الارض بركاتها التي اودعها فيها كما قال تبارك وتعالى وبارك فيها وقدر فيها اخواتها في ايام سواء للسائلين ويقول صلوات الله وسلامه عليه لما وضع يده في القدس وفار الماء من دين أصابعه يكون لأصحابه هلموا إلى الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل فلا ينبغي أن تلتمس البركة إلا من رب البركة فهو الذي يبارك إن شاء في من يشاء وفي ما يشاء والبركة كلها منه سبحانه وتعالى لا يجوز أن تنتمس من غيره والبركة هي دواب الخير وتثرته وهي إما بركة حسية أو نعنوية فالبركة الحسية هي البركة في المال من زرع أو تجارة والبركة في الجسل بإجالة الأمراض ووضع الصحة فيه فالبركة في الأولاد وفي الأزواج وفي كل ما يملكه الإنسان من عرب هذه الحياة هو الذي يمارك به سبحانه وتعالى فيضع البركة فيما يشاء ممال العبد وأولاد العبد وجميع عرب هذه الدنيا مما يملكه الناس أما البركة المعنية فهي فيما يفتحه الله عز وجل على العبد من العلوم النافعة والدعوات المستجابة والتيسير لأعمال الخير والتوفيق للطاعات كل هذه بركات من الله تبارك وتعالى فسلوه نهضه البركة ولا تسأل غيره بركة فإن البركة كلها عند الله تبارك هو تبارك في نفسه وهو رب البركة يبعوها فيما يشع وهو بيده البلد تبارك الذي بيده الملك الملك كله من عرشه إلى طرشه بيد الرحمن هو الذي يمسكه وهو الذي يحفظه وهو الذي يكلأه ويرعاه فهو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يسخر المسخرات وهو الذي يجري الجاريات فهي مملكته وعدة لا شريك له ولا منازع له فيها بل له الملك وعدة يتصرف فيه كيف يشاء بلا شريك ولا منازع فأمور الخلق كلها بيده وكلها جارية بقدره وكلها تابعة لبشيئته فما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن فلو أراد الخلق كلهم شيئا وأراد الله خلافه فلم يكن إلا ما أراده الله عز وجل ولو أراد هو شيئا وأراد الخلق كلهم خلافه لم يكن إلا ما أراده الله عز وجل لا رابد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مكره له على خلاف ما يريد سبحانه وتعالى الملك كله بيده يتصرف فيه كيف شاء وحده الاشقاء والاسعاب وبيده وحده الاذنال والاعزاز وبيده وحده الاعفاء والمنع وبيده وحده الضر والنفع وبيده وحده القب والقصر وبيده وحده الصحة والمرض كل ذلك لا يكون إلا بأمره إلا بإذنه بيده الملك الملك كله من عرشه إلى برشه بيد الرحمن كفربلة في كفك أيها الإنسان لا يعجده شيء في مملكته الواسعة المتباعدة في ولا تخفى عليه غافية في الأرض ولا في السماع بل مهما تكون من حدة غربة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فعليك إذا أن لا تتوده بحاجتك ولا بدعائك إلا إلى من بيده الملك إلا إلى من بيده خزائل السماوات والأرض إلا إلى من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا تطلب الخير إلا من الله ولا تتفع الشر إلا بالله فإنه إن يمسك الله بذر فلا كاشف له إلاه وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ومستقل ذلك من السنة الصحيحة قول رسول الله صلى الله عليه وسيلا لابن عمه عبد الله ابن عباد رضي الله عنهما يا غلاب اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعمت فاستعم بالله واعلم ان الامة لو جتمعت على ان ينفعوه لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو جتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جثت الأقلام وقوية الصحب فالكل جار بقضاء الله فالكل واقع تحت حكم الله والكل مطمور بمشيئة الله لأنه هو وحده الذي بيده المنف وهو على كل شيء قدير كل شيء يشاء ويريده لا ينتمع عليه ولا يؤجزه بل مهما أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وما كان الله ليعجزه من شيء في الثماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فوقاد أتم القدرة وأعظم القدرة وأكمل القدرة لا تكل قدرته ولا تعجز قوته مهما خلق ومهما ردق فلم يغيط ما في بل يمينه ملأ شحاء الليل والنهار يتتابع خيره على عباده يرزقهم ويعافيهم نعم يرتكبونه للمعاصي ومخالفاته لأن رحمته سبقت غضبا لأنه لما قضى الخلق وفرغ من الخلق كتب في كتاب فهو فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي فرحمته وشعت كل شيء في هذه الدنيا لم ينسى من رحمته شيئا ولكن غضبه مخصوص بأعدائه من الكفار والمنافقين والمجرمين ومع ذلك رحمهم في الدنيا ولم ينسهم من رحمته ولكنه سينساهم يوم القيامة لأنهم نسوا أنفسهم فنسيهم الله عز وجل من رحمته وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا بيان لحكمة الله في خلفه لماذا خلقنا الله لماذا أوجدنا الله على ظهر هذه الأرض وتخر لنا كل شيء في التماوات وفي الأرض لماذا جعلنا أحياء أن ندب على الأرض ليبلونا أيما أحسن عملا هذه الحكمة هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله هذا الإنسان وسخر له جميع الأكوان ليمتح له ويختبره ليبلونا أينا أصدق وأحسن عملا من غيره وما أحسن العمل ما أحسن العمل أنه ببتلان الله من أجله العمل يقول بعض السلم رضي الله عنه أحسن العمل أصوبه وأخلطه ما معنى أصوبه وأخلصه أصوبه أي أكثرهم واتقتا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصوب العمل فما يفق السنة فهو السواب وما خالبها فهو البدعة والضلال وما أخلصه يعني أبعده عن الرياء وأبعده عن الشرك والعمل إذا كان ثوابا خالصا قبل وإلا رد على صاحبه فإذا كان ثوابا الموافقة للسنة ولكن لم يكن خالصا بل شادته شوائب الرياء والشرك رده الله على صاحبه وكذلك إذا كان خالصا ولكن لم يكن موافقا للسنة ربه الله على صاحبه يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما روته عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه من أعدد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب أي مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اي موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه احدا فالعمل اذا كان ثوابا خالفا فهي العمل الذي يرجى له القبول عيد الله عز وجل واما كل عمل فقد واحدا من هذين الشرطين فلن ينظر الله ليه بل يضرق به وجه صاحبه عليه لأنه أغنى الأغنياء عن الشركة فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فركه وشركه ليبنوكم أن يكون عملا وهو العزيز الغفور الناس يتعاون بها في الحياة فمنهم من ومنهم من يسيد منهم من يمشي مكبا على وجهه ومنهم من يمشي سويا على صراط المستقيم منهم من عرف الغاية التي من أجلها خلقه الله فحقق الغاية من وجوده فعدد الله وحده ولم يشرك به شيئا وقام لكل ذي حق بحقه فهذا هو الضر المحصي ومن الناس لم اتخذ الحياة لعبا ولهود لم يعرف الغاية من وجوده ولا حققها لم يعيش كما تعيش الأنعام لا هم له إلا ما يملأ بطنه لا هم له إلا هذه الشهوات التي تتمتع بأي لم يعمل لآخرته ولم يتزود بمعاده ولم يتم لأحد بحقه فلا هو قام بحق الله عليه في العبادة والطاعة ولا هو قام للناس بحقوق ايه? فهذا هو المسيء? المذيب? الخطاء المجرب? الناس الغريقان اذا بر محسن ومجرب هاتف كفوت? فهو سبحانه وتعالى العزيز الغالب لكل من خالفه وعصاه الغفور لكل من تاب إليه وأناه وهو العزيز ذو والغلبة والقهر لأعداد وذو المغفرة والرحمة لأوليائك وهو العزيز الغفور ثم تنشفت منها الكريمة الى العالم العلوي عالم السماوات الذي نراه على بؤل يرى السماع في زرقتها تبهج النظر وتسر الخاطر الذي خلق سبع سماوات انطباع يا لها من قدرة هائلة عظيمة. خلقت فوقنا. هذه سبعة التباق. هذه السنوات التباق خلقها الله طباقا. بعضها سوق بعض. بعضها يعلو بعضا. وكل سماء منها في جوف السماء التي فوقها فالأرض في جوف السماء الأولى كحلقة ملقاة في فلاح والسماء الأولى في الثانية كحلقة ملقاة في فلاح والثانية في الثالثة إلى الثابعة السبع والأرض كلهنة في دوف كرسي كحلقة ملقاة في ثلاث وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الذي خلق سبع سماوات في باقر يقول علماء الثلاث أو علماء الجغرافية إننا لا نرى السماء وهذه الزركة التي نراها إننا هي انعكاسات وأضواء لا ورب العزة إنها هي السماء التي أمرنا الله أن ننظر فيها ونتأمنها ونكرر النظر إليها هل نرى فيها فطورا هل نرى فيها خللا هل نرى فيها شكوكا كلا ورب العزة ما نرى إلا سماعا سوها ربها ودناها ورفع تمكها فسواها وأغفش ليلها وأخرج بحاها في السماع في علوها وارتفاعها وذهائها وحسنها والتئامها هي السماء الذي امرنا ربنا ان ننظر اليها لانها ايه من اياته افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وجلماناها وما لها من فروض ودعلنا السماء تقفا محفوظا وهم عن آياتها معربون خلق تبع ثماوات انتبار ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت مش السماء بس أي شيء خلقه الله لا ترى فيه خللا أبدا ولا فطورا أبدا ولا تنافراً أبداً لن تجد التسوية المحكمة البلاء المسكن الصدعة الظاهرة التي تبهض عقلك وتدهج عزتك انظر إلى أصغر مخلوقات الله انظر إلى النملة التي تدب الى النملة التوداء الصغيرة كأن الجسمها الصغيرة كيف الله ما أودع فيه لهذه الملك عنين واللتان والشفتين وحمالين وأرجل ولتان وسراتين وأنعاء وترى تجب على رفقها وترى تعيش في مملكتها وتعرفها بفتاة التي أعدها الله لها فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى تظهر حكمته في أسغر مخلوقاته كما تظهر عظمته في أسغر مخلوقاته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوض أبدا لا خلل أبدا في الخلق ولا تنافرة في بل فيه كل العدس فيه كل ما يجهزك ترجع البطر رد البطر إلى السماء ينبط فيها مرة بعد مرة ثم نرجع البطر يعني كرر نظرة إلى السماء هل ترى فيها من فطور؟ هل ترى فيها من شقوق؟ أبدا منساء محكمة مستوح لأن بانيها هو الله عز وجل الباني للسماء هو الله فأحكم البداع وتواه فلا خلل ولا فطور خلق الله ثم نرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا مدهورا صغيرا مهينا وهو حسير اي كليل من كثرة النظر ومداومة النظر ينظر ثم ينظر فلا يجد الا الحسن والبهام لا يجد أبدا خللا ولا يجد أغدا ضعفا ولا وهنا وبعد زيانها رب العزة وهو جميل ورب كل جميل ويحب الجمال أودع هذه سماء الدنيا جملها ودينها بتواكب مضيئة مشتعلة. تظهر في الليل كأنها جر منصور على صبر حسناء. هو الذي وضع هذه الكواكب زينة للسماء. هو الذي دعا لها لهذه السماء الدنيا اننا زي زيننا السماء الدنيا اي القريبة منا الدنيا اي القريبة منا بنصابية واجعلنا هذه النصابية كما هي زينة للسماء رجوعنا للشياطين كلما ارادوا ان يسترحوا السماء رموا بهذه الشهر فتقبتهم وخرقتهم كما قال ربنا إنا زينا السماء الدنيا بزيمة للكواكب وحظا من كل شيطان مال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقبفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واصف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب فالشهب يرمى فيها على الشياطين الذي يحاول السرقة السمه واذا ان قلا ولا عرفه مفيش كهان مفيش عرافين يعرفوا دم واحد في بعض ولا بعد دقيقه طب الشيطان كيف يتصرف في كم اجمل الشيطان بالكلمه تنقل كرهها في اذن اخيه من امه سيخبروا بها يؤمنوا ما سيقولوا بيعرفوا الأخبار بيعرفوا غير لكن ما عدش لن يأت هناك سياطين تستلك السمع من التمع فمن أين يجير علم الغاف خلال انتهى ذلك بجعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلة بين الشياطين وبين خبر التمام فلا كهانة ولا عدش عرافة ولم يحد أحد يستطيع أن يخبر ماذا سيحدث بعد لحظة ولا بعد ذلك لكاهن ولا لعرام ولا لساحن إنه لا يستطيع أفضل جنه شيطانه لا يستطيع أن يخبره المشاهد من خبر الغير المستقبل الخبر الغير اللي جاي أبداً عمر الحد يعرفه أبداً نفاتيح الغير كلها عيد الله لا يعلمها غيره إن الله عنده علم الساعة وينزل الغير ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبيع جلل الله عز وجل السماء الجميع بنصابيح وجعلها رجوم الشاطئ ثم قال ليس عذاب الدنيا بس بل ينتظرهم عذاب أشد وآلا من هذا العذاب الدنيا قال وأعطدنا لهم عذاب السعير الحريح في جهنم العياب بالله وهم من السعاطين لا بل كل كافر كل كافر فهو بالله نعسى الثاني الذي خذ له وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبقس المصير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها لها شهيقا وهي تكون الشهيق صوت إدخال النفس صوت الحمار حين يأخذ نفسه والزفير إخران النفس فلها شهيق وزفير أم لها شهيق وزفير الحمار ودبينة هي تشهر وتنزر تكاد تميز من المريض تكاد تتقطع كتعا من غيرها على اهلها تقول كل سنة تقول لربها يا رب اكل بعضي بعضا عودي ناري دي فيه عودي حراري دي فيه الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشكر أشد ما تجدون من الحر ده نفس جهنم أشد ما تجدون من الزمهرين في البدد ده نفس جهنم والعياذ بالله فالتعيد بالله من نار جهنم من حرها وزفيرها وسائرها وبرضها وجنه ليرها واسألوا الله ألا أجعلكم من أهلها فمن جحبها عن النار وأدخل الجنة فقد فاض وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب أقول قولي هذا وأتفضر الله ونحن نشاء المسلم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إن من يهدل الله فلا مذل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله بعد ما بين الله عز وجل أن آل والمصير الذي أعده للشياطين رسل الشر في هذا العالم والذين وكلوا بالإغواء والإضلال لتبي آدم وبعد نبينا المآل والمصير الذي ينتظر كل كافر بالله عز وجل بينا ما ينتظر الأبرار الطيبين الذين عرفوا ربهم فقدره حق قدره وقاموا له بعظيم حقه وخشو حق خشيته فيقول جل من قائل إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشونه ربهم بالغيب يخشونه وهم لم يروا يخشون ربهم وهو غائب عن اعينهم هذه خشيه بالغيب يخشون ربهم بالغيب او يخشونه غائبين عن اعين الناس ذلك الناس قدام الناس يتظاهر بالخشيه ويتظاهر بالصلاة والتقوى فإذا انفرد كان ابليتا من الأبعاليس والعيال لكن هؤلاء حتى في الخلوة حتى في البعد عن الناس يخسون ربهم يخسون ربهم بالغير جنوهم ايه عند الله لهم عند الله نغذرة لجنوبهم وكبروا لها فلا يعافبهم الله عليها ولا يؤكدهم بها ولا هم بعد المغفرة أجر كبير ما حدش يارس أجل الأجر جائد ما حد يعرف هو ربنا جاء الأجر كبير لكن لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل هو الذي يعلم مقدار ما أعدى لعباده الصالحي من الأجر والثواد من حكم المتوبة والكرامة يقول لو لم يكن لهم ان الله الا نباه والا رؤيه وجه لا بذلك اجرا كبيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم لا تدع لنا ذنبا باذن الله غفر ولا عيب الا فرجته ولا هم الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا عفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من فقطك وبمعنفاتك من عقودتك ونعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم جدنا ولا تنقصنا اللهم أثرنا ولا تهنا اللهم ربنا وارضعنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الرحيم اللهم وفق ولاة المسلمين أيه. إلى ما فيه خير الإسلام وعز المسلمين يا أرحم الراحمين أيه. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشات الأذيك اللهم وفق ولاة المسلمين اللهم صل على العدو الوحية كنفس عين تهدنا الصراف المستقيم صراف اللذي لأن عمد عليهم غير المفضوب عليهم ونطبع رجل <تصفيق> به سمح بك الذي غلا قبره والذي قد ضر فهدا والذي اخرج المرعى فجعله مثانا تحور قالوا انكر ثلاثه الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وليسر لك من ضر تذكر انك عت سيذكر من يحشى ويتجنبها الأشطى الذي يطل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أسلح من تذكى وذكر اصم ربه فطل بل تؤثرون الحياة الزنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفتح في الأولى ربنا إبراهيم ولوط